فَقُل يُشْرب وَقَّ عينَا فَإما تَرَيَّ مِنَ الْبَشرأَ أحدَ فَقُلِ إ نَذَْلتُ لِر الرَّحْمَانِ صَوْمَا فَقُلِ إني نَدَتُ لِر الرَّحْمَانِ صَوْم فَلَ أُكَلِّنَ اليَوْمَنسّ فأتَتْبِهِ خَوْمَهاَا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا ولم يجعلني جدارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمكرون ما كان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 وأسمع بهم وأبصر يوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم في ضلالٍ